سكاد السماوات يتفضرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين استخدوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل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 Allah يجمع بيننا وإليه المصير، والذين يحجون في الله من بعد ما السجى له حجتهم داهظة، حجتهم داهظة عند ربهم، وعليهم غض ولهم عذاب شديد.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 وَمَن يَقْتَرِسْ حَسَنَةً نَزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَم يَقُولُ نَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِيَّاهُ اللَّهُ يَقْتُم عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُ الْحَقَّ بِكَ لِمَا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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إيه شئ يسكن الزيح فيضل الرواكد على وهره إن في ذلك لآيات لكل طبار شكور أو يوبخه النبي ما كسبوا ويحكو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط فما أوفيت من شيء فمتى عُلا الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الَّذين آمنوا على ربهم يتوكلون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 وما كان لهم من أONY أن ينصرونكم من دون الله، وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ إِسْتَجِبُوا لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلَ أَيِّ يَأْتِيَ يَوْمُ الْلَّهَ مَرَدَّتَهُ مِنَ اللَّهِ